هذا يقول في سؤاله هل الأنبياء أفضل أو الملائكة وكذلك بالنسبة للأولياء يعني في المفاضلة بينهم وبين الملائكة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم من الأفضل الملائكة أو صالحي البشر والصحيح في هذه المسألة من أقوال أهل العلم أن صالحي البشر أفضل من الملائكة وياتي في مقدمة في صالح البشر الأنبياء والمرسلين فالأنبياء والمرسلون أفضل من الملائكة وكذلك صالح البشر من صديق الناس والشهداء والصالحين هؤلاء أهل المراتب العالية والمنازل الرفيعة هؤلاء أفضل من الملائكة والمساله فيها خلاف بين أهل العلم معروف هذا يقول ما حكم من يفضل بعض الناس على الأنبياء إما الأولياء أو إما مزعومين عرفنا فيما تقدم أن الأنبياء والمرسلين هم صفته الله جل وعلا وهم خيار الناس وتقديم أحد من الناس عليهم هذا ضلال ضلال وباطل ومثل هذا يكثر عند من يعظمون الأولياء تعظيم الباطل حتى قال أحدهم عن منزلة الرسول قال قال يعني قال هي منزلة فويق الرسول ودون النبي يتكلم عن الولي قال فويق الرسول ودون يتكلم عن منزلة النبي قال وفويق الرسول ودون الولي يعني أن ال وهذا أيضا خطأ مضاعف لانه جعل منزلة النبي أفضل من منزلة الرسول والولي أفضلهم يعني أفضل من الأنبياء والمرسلين فعلى كل حال مثل هذا هذه عقائد باطلة من عقائد اهل الضلال من يقدمون الأئمة ويقدمون الاولياء على الأنبياء والمرسلين لا يعتقد هذا إلا إنسان من ضال منحرف عن دين الله وعن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والنصوص واضحة في تفضيل الأنبياء وأنهم صفوة البشر وخيار الناس اختارهم الله عز وجل وقد مر معنا في ختم الآيات التي عدد فيها جملة من أنبياءه ختم بقوله وكلا فضلنا على العالمين هذا يقول لماذا سموا أولو العزم بهذا الاسم هذا من قوة العزم قوة الصبر الذي كانوا عليه، ولهذا قال الله لنبيه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، فكانوا يعني متميزين بعزم قوي وصبر قوي وبلاء حسن تميزوا بهذا، ولهذا وصفوا بهذه الصفة لأنها كانت فيهم على التمام أو كانوا فيها أكمل. من غيرهم. هذا يقول هل ثبت في النصوص أن شهر رجب له فضيلة يختص بها أو بعبادات يختص بها؟ وهل صحيح أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب؟ لم يرد حديث صحيح يتعلق بتفضيل شهر رجب أو تخصيصه بصيام أو بقيام. أو شيء من ذلك وقد ألف العلماء مؤلفات خاصة في ذلك وبينوا ضعف الحديث التي تروى في هذا الباب وممن ألف في ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله له كتاب مشهور تبين العجب فيما جاء في شهر رجب لأن هناك حديث يتناقلها العوام في تفضيل رجب أو تفضيل الصيام فيه أو الصلاة أو نحو ذلك وهذا كله لا دليل عليه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا فيما يتعلق بليلة سبع وعشرين بعض الناس يعتقد أنها ليلة الإسراء والمعراج وقد بين العلماء المحققين أنه لا يوجد دليل معتبر يدل على أن ليلة سبع وعشرين هي ليلة الإسراء والمعراج بل العلماء مختلفين هل الإسراء في رجب أو في غيره خلاف طويل بين أهل العلم في هذا الباب ومن قال إن ليلة الإسرى والمعراج إن ليلة 27 ليس عنده دليل واضح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لو دل دليل على أن ليلة سبع هي ليلة الإسرى والمعراج فإن تخصيصها بعبادة معينة أو بعمل معين أيضا هو أمر يحتاج إلى دليل خاص وكل ذلك يعني يفعل بعض الناس ولا, ولا دليل عندهم على تخصيص تلك الليلة بأعمال أو بأمور معينة من عبادات أو غيرها لا دليل على شيء من ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكل ذلك مردود لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا يقول هل خصائص الرسل كخصائص الأنبياء على كل حال الرسل الأنبياء لكل منهم خصائص والواجب على المسلم أن يؤمن بخصائص كل على ضوء ما جاء من ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذا يقول أتينا من إحدى الدول المجاورة للعمرة ومعنا امرأة حائض فهل تحرم من المدينة وتبقى في مكة حتى تطهر وتؤدي العمرة ام تذهب إلى مكة وعندما تطهر تذهب إلى مسجد عائشة وتحرم هناك الجواب أن الذي على هذه المراه أن تحرم من الميقات هنا في ذو الحليفة مع رفقتها وتبقى على إحرامها حتى تطهر وإذا طهرت تغتسل ومن ثم تذهب وتؤدي عمرتها هذا يقول نرجو إعادة الفرق بين الرسول والنبي الكلام في الفرق بين الرسول والنبي في أقوال عديدة لاهل العلم لكن من أوضحها والله تعالى أعلم ما أشرته إليه أن الرسول هو من بعث بشريعة جديدة وأنزل معه كتاب والنبي هو من بعث بحياء شريعة سابقة لم يبعث بشريعة جديدة وإنما بعث بشريعة سابقة مثل ما مر معنا في الآية في حكم أنبياء بني إسرائيل بالتوراة أو أو يكون ايضا يضاف الى هذا قيد أو يكون امر ب أو او نزل عليه وحي ولم يؤمر بتبريغه لوقت ما مثل ما حصل لنبينا عليه الصلاه والسلام نبئ اقرا ثم ارسل صلوات الله والسلام عليه بالمدثر هذا يقول هل هل من ينكر ظهور المهدي عليه السلام يكفر المهدي ورد فيها حديث متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلم ان يؤمن بما صح عن رسول الله وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أما ما يبني أهل الضلال وأهل الباطل على عقيدة المهدي من أنواع من الضلال وأنواع من الباطل لم تأتي في القرآن ولم تأتي في السنة فهذا كله باطل لا علاقة لدين الله به لكن المهدي الذي نؤمن به هو ما دلت عليه النصوص وورد في الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أما ما يبنى على ذلك من ضلال ومن باطل عند أهل البدع وأهل الضلال فكل ذلك لا علاقة لشيء منه بدين الله تبارك وتعالى هذا يقول إذا ذهبت لأوجدد الوضوء فهل يجب علي إذا رجعت المسجد ان اصلي تحية المسجد نعم الواجب عليك أن تصلي تحية المسجد إذا إذا توضعت وعدت إلى المسجد والله تعالى أعلم ما صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه